لا يسمن وَلا يغني من جوة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية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 إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم